بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد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 من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن أنتم ومن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 بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا اننا كفرنا بما ارسلت به واننا في شك مما تدعوننا اليه مرد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 ياتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبر على ما ابيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجن منكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنihilكنا والملين ولا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 إيَشَأ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُو لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الْضَعْفَاءُ لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الْضَعْفَاءُ لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّكُم لَكُمْ تَعًا فَهَل أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا فَهَل أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ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 سُلْقَانَ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي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 تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجره خبيثة اجتثت من فوق الأرض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 قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع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 وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتمون وَإِن تَعُدُ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَغَفُورٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِّبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُ إن أضلنا كثيرا من الناس فما تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إِن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 وَأَذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أخرنا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ دعوتك وَنَتَّبِع الرسل. أَوَلَمْ أَوْ تَكُون اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال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 لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابُ هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ